on Christmas لا اله الا الله وحده لا شريك له واحمد الله ووصل وسلم على محمد صلى الله عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <تصفيق> تقاته ولا تموتن الا وانتم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء ارشق الله الذي تساعدون به الحامد ان الله محسن عليكم ناقيده وميه الذين ارشقوا الله وقودوا قولا سبيلنا تذبح لكم اعمادكم وقصر لكم دنوبا لهم قولا يقول الاخرى رسولكم ومتذبحوا بالحرم ان هذا وقل ما ثم الوقتنا في دعوة الوصف الصواحيات بعد قبل ستنجا إذن تجمع الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ثم هم خارجين البصوم يعملون بالمعروف وإنهار من الموقعين على ما تجيبه السريع وهم من اداره الحفظ والاحتفال وجمع مع المرافق ودراما كان فوق الشارع والحافظ على جماعاتهم بالمعيحه للامه ويعتزون نحن اوصي صلى الله عليه وسلم المقيم للمجلى شمل الجان فاشهدوا لي صغره بعض تشكل بين اعضائه جليل وروم الله عليه وسلم من المؤمنين فيه في واحد منهم رجاعته من صناديق ف الى استعانه واداه سائر جند ابن حنبل رضه الله ويأمرون بالصفر يكين بالسلام والصفر يكين بخار وغضى بمرضى الخمار ويضعون إلى مصاب من الأخلاف ومحاك من الأعمال ويأتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أحمد المؤمنين فينا الأحسن بمرضى وَيُدْخِلُونَ إِلَىٰ أَمْثَلِ مَا صَرَاحَ وَيُخْرِجُونَ مِن وتخل مَّنْ خَافَ ان الى السماء والمكاوثين وابن كل ويريد ملهو الهونا ويمنعون عن الصخر والخلد والبلد والاحتجام على ال... على الخلق بحق المولى دون حقهم ويامرون بمعالي الاحرام ويمنعون عن شركاتها وكل ما يرون معبودا ويبعدونه من هذا وغيره فإنما هم فيه منتبعون لكتاب والسنة ورريفتهم إلى دين الإسلام الذي دعف الله به محمدا صلى الله عليه وعلى ساته وكلم هذا كلامه عليه وحمد الله وتقوله اذكرت هذه اي ساعه المتعلقه في اوضاع رواه سن لم يجي وملاكه من حوله عليه ورحمه الله دعى اشاره الى للمصعيم في الاصول الذي ادعى امام اين يسمى للجمعه غنم مسائل فخور الاستقاط الامر بالمحروق والنهي عن المنكر على ذي الرأي سواء يعون احامه الحج ولي هذا ولما يعلم لا علم راي اضرا من كامل هذا اشاره الى اهل العريب لعل رشد مقصد من محافظ الصباح وهو الدعوة الى الاستماع ونبدل الفرقة ومن اتلاب هذا الاستماع الاستماع هذا الهداد والجماعي هذا الهداد والمدن من شأنها. أن تؤذك بين الظنون و تجمع بين كذبك الخرمين اليميع و الحك كان لا يقود إلا على إماره و الجهاد صباق بين على إمارة وراغ يستمعون على هذه العبادة يستمعون على عبادة الحك بأن يؤمروا على حكهم أميرا يحرم بأمير الحك كما أمع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة جمداء فالنبي سرعة فيها الحك الله كل وعدة وقال يبدل في إيجا هذه الهجاة وأنها من أرشانك الإسلام أول من حتى بالمثلين وكان أمير الحقي هو رضو نكر البيض رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد حتى بعد العام الذي تنع حتى العام الحجه عمر الحجه المشهوره المشهوره حجه الوداع هو جميعا ولا مانع من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج العام فاستمع من اجتمع من اضحابة النبي يشهد خروجهم مع عليه الصلاة والاكرامة في مكتبان الشيخ الحج العظيمة التي شهدها صاداته اضحاب الله تعالى فعاد من الهدادات الجماعين أي التي ادواع العالم يطلقين ان يستمعوا فيها الحج والجهاد والجمع هو الضحية والجمع والمقصود بالجمع فرص الجمع اللي هي واجب على كل محل الإنقاذ مقيم والمساة ووجب عن جثة مع شيفة المهدمون ورحمة صلى الله عليه وسلم عن تركها عن تركها بل ودعونا ان من طرف الجمعة من غير عكر من غير عكر الله جل وعلا على عبده واي حبيل عن العظيم في انكتاب ابن الله جل وعلا عوده وفي تحقيق اجتماع هذه القربة على اسم هذه القصدار العظيمة ان من تحافظ على وعلى اجتماعها وعلى تراغبها وعلى تآل في صديدها ومن انواع هذه الاجتماعات المشروعة كذلك الراحية بشاعة الى ثلاثين العين التي يجيها من الطلوات المشروعة ان تم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر فيها الناس ان يخرجوا اليها ذويها شيخنا جاح في حديث ام عطيه رضي الله تعالى كانت تقوى لواصي الحضور ان يخرج مهله عثات الحين يشكر الخير من فيا عن خير لحضوري الذكرى سماعي خطبه الحين ما ينادونه من أسر الغدوان في هذه المخطرات ثم بقت من المخاطر العظيمة على وهو الجماع المثلين كانت تحضيره حتى النجا وتحفى حتى النجا حتى الحسنة. كل يحضر ا يستقيم لا المصلى اي اجتماعا علمين وهذا لاهل من نهايه الانحداده يحضرون ويجلسون فيها وراها اجتماع اولئمه اي مناخ اقرا او لجا لان لأن مطلحة الاجتماع أعب بكثير من مطلحة الاجتماع من الاجتماع وطرق جماعة من الاجتماع لأجني اجتماع او امير في فضور صور خالد لما كانت هذه الغاية أعظم وهذا المطلوب حسر كل دماغ على ليله من المرأة وهذه هي عقيدة عندما في هذا البحث اللهم يشهدون الجنة والجماعات مع الحائمة أبغاراً كانوا أبغاراً وهوما الثلاثة وراح الدماغ بسلاغي بسلاغي لا انحراف او هذه عقيده اهل السنه والجماعه في اياد بيدهم في سياده دايرههم من الواقفين او الذين يذكرون بال ان الضيره وبالتالي لا نجد هنا عضلات ومهتلها فداجه الطلبه وهذا اخيات الحق الذي داع به هذا الجين مدند عليه هذه النصوص من قبل الافتوى هو الامر المخلوب جمع كذلك يكونوا يحافظون على الجماعات ويبيعون الدنيا في الحديث المم ويحكي دورا معنى مع طوله الله عليه وسلم الواقع من محل الخير واليوم المقصود في ذلعه وذعبه وشكث بين وهذا تصويرا دقيقا لطلا عند الالمين وقع وان وقع هو للخير بهذا المعنى العظيم الذي يدل عليه نص الكتاب ثم وهو قاعد السنة والجماعة وهو الفرق الناجية وطاقة المطورة إلى يوم القيام هؤلاء مقعد الناجي إبهاداً بهذه المعار يستمعون ولا يستفعون ويستهدون في أسباب الاجتماعي كلها ويستعيدون عن أسباب جرقة جريحها أي فرق من أسباب الفرق يتلقونها وقد حرقه من نصوص الكتاب والتنظام انه ما منتدر يؤدي إلى حطة مخطبات من المؤمنين قبوله عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع على البيع العصير وعنها عن الخطبة على خطبة العصير تحسيصة بهذه المطلح العصير حتى لا يفع وكان يقع اناثر وقضاقر واحتلاث بين اثنين من المسلمين فكيف جماعات المسلمين جماعات المسلمين ومن سعى في مقابل هذا ومن سعى في الاطماع بين المسلمين من المسلمين جمع كلمته بعد الحقي كان أفضل وخير النار وحيم الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذنبه هذا سيد ودعم الله جل وعلا ان يذنبه به بين باطفين من المصممين من المصممين من المصممين الذي هذا الحسب سيد فقد قال امرؤ القيس لما حدث وعل امر به في فائقه في باق معاويه وعبد معاويه رضي الله تعالى عنهم جميعا لما تنازعنا لي الامر جمعا بين الفريقين جمع بي جمع وكان هؤلاء من خلاناء وعطيها جليل من قدر المسين والموة النبي عليه الصلاة والمعطنى لأنه أصبر عن أمر زيدي وقع كما أصبر به صلى الله عليه وسلم وقع خاصة وقع صلى الله عليه وسلم متى ما من في كواسي جلي وتراحه ودعاقه كما ذم يوسف في هذا الرادي ان تنطيع على ما يغزى ان المؤمن عليه المسلمون لا يغزى ان يكون عليه المؤمنون عليه علاقه الحمائينا ان لم تستعذه لاخيه صاحبه هي اعطم الظوابط على الهران هذا وهي رابطة البينات من مطريات هذه الظوابطة ومن تجماتها ألا المخلل مواطن لإسوانه من المخللين يتوصل إليه بأسباب المحقر يوصلهم بكل جوة من الأسباب فالذيذ الوح الذي تحقق أن توجد بينه ودينا إخواني وأسباب كراكم فينا بينا يرحبون لعظهم بعض وكما قال شيخ الاجلاب ابن بيمية في هذه العقيدة في دياني حقائق الاعدل من الجماعة ولكن الشيخ ابن بيم هذه يوضح بعقائقه النعامي كما انهم تعلموا الناس بالحقي هم ارحبوا الناس بالحقي هم ارحبوا الناس بالحقي وهو هذا فكيزا بهم الرحلة من غيرهم وها الله لا شكة ولا غير رب إخواننا من البدنين يصروننا والذين كل الله عليه وسلم قال ليس لنا من الذي صلى الله عليه وسلم لا ولم يحقق يتحقق لهذه المعاني ليس منا من يرمي واجبا بالرمح ولا يدفع ضريعا فالواجب ان من يطيع حمى ان يحمل افاه ولا ينجو صحته كثيرا ورفائيلها لا خساتها ولا واحده واحلى دين ايمان لله وحده واحلى واحلى الحق المستحق لله وحده واحلى واحلى الكلمه صحيحا يبقى الله على المؤمن ان يسعى لدين عقلا وان يحققها حتى تتحقق هذه الحقوق في علم هذه الحقوق حافظ الهيماء بين... بين اهلي النبي صلى الله عليه وسلم علما من خلال سننه وسيرته كيف يحارب وجهه كيف يحارب المخالف الشاتم كيف يحارب الذي ساح وكما سيصبح يحمده وذكر حقيما كما قال رب الحزة والجمال اتبع بالبتيه يا احسن فإذا الذي بينك وقيله عذاوة انت عنه وذكر حميد وكما قالت السوعة ماتين وقف يدي وقف يدي ستابك التشربة الله من ولا كل حتى الغريب القلب يقطوع حي الغنمه والسكين يطعن حي ان الدين غير اعاء هو الذي يحفظ هذا الحي هو النبي هذا الخير وأطلب الناس إليك رمعون الناس لرحمتك التي أوجد الله جل وعدك عليك صلى الله عليه وسلم يرحب قدر التشيك الذي كان عزيلا من أنك حبيث من في هذا الباب عظيم يأتي الصحابة في ترئي ترى لهم في ألف لياسير قيمته هو في المؤمن قام بناء الله عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الذي يحيطوا احاطه الله بهذا الامر يا من منهم يا ذاهم تمثل هذه الله رضي الله تعالى عنه وعتروه سمعك فخرك فخرك سيد الجليل ساجدني حميده من خائف الجيش في ابي الليث الذي صلى الله عليه وسلم واثر فيه ورقص صلى الله عليه وسلم في داري النبي في اتزال على جوانك رفض الأثير في المفجد و اقوله في المسجد. كما طيبا من هذا الناس البخاري عليه رحمه الله ذات الاختار و رفض الأثير في المفجد والصدق الذي ذات الحديد صدق الإكلام والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا ما أفضته لا تعدك يا سلام فأقول يا محمد إن تأتي يأتي ماترا وإن تأتي تكن شاكرا وإن تريد مادا يأخذك من الناد ما تشعر والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الذي أمره وعده به شيء محابلته بالأسرى إلا أن يقتل وإلا أن يفع وإلا أن يوقع عنه وإلا أن ايضا من خروجك وهذا ذات من اخواتي افضحنا كذب الجامعة منها وذات من اخوات الدعوة الذي لم يتطفع به الكثير من ادناه ما رحمه الله وعلى رسول الاسية واذا ليس من اخواتي حسنا ليس من اخواتي المعامنا الا يتدرع على هذه الخطاب الكريمة هذا النبذ الشرير الذي وصفه عصره كله على الدولة المملوكيه فهو الرحيم فضعف حكمه ولا حكمه جميل ان رحله ذات الحقيقه ساس اخوانه واصحابه و ماذا لم كان من احكام وإلا أن يفضل جبه في الناس حتى يطلق صراحه ثلاثة حينة وهذه شكمة صلى الله عليه وسلم أعرضه وأزره في المسجد لينظر إلى تعامل صحابة الماضي ليرى بأم حين هذا التعامل وهذا التعامل وهذا التعامل بين حولي الله كل موحى ينظر بأس أم علمه إلى حق أضحاق محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام ليه يجلع كلام الله جل وعده وغيره على بثانيه بحراقه ثم ناقصين به صلى الله عليه وسلم في صباته تلبسينه ثم كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى به منه ورخبتاً فبحت اليوم السابق قال أقلقوا طواحا بمانا فأقلقوا فقاد من النبخ الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد الله راه بالله وعند محمد رسول الله اشهد محمد عزة مثل جعلته يتطرق هذا التطرق لا تطرق أو تطرق الو اتطرق حتى يشك في اثيان الله فينا راحت وراح خوفا على من حله حيث الضغط حتى عند طهر الله وتقولنا انه فرق طريق يدعى الناس بمحضة اراضة وانه بمحضة اراضة رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم بين يديه وقال قل الإيلام كان من أمر العزوز قططح اليوم وليجا من أول الله جنديه من جنديه والحاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون احجبه مجافعا عن هذه الدعوة لا شغل جهة به الدعوة هذا بفضل ماما بفضل هذه الدعوة وهذا التراح الذي دعانا إليه نبي لنا ان يتعان اليه لبيل وحفا بأقوابه و أسعاده وحفاقه المسلم دائم وعدده ورسوه صوت وحفاقه والحقيق الكريم حيث القرار والتباقه تحيطا الله كلا وعدا ولكم في رسول الله أسركم حقا لمن كان يقوم الله ومعه هذا الثواب و هذا التعاقب و هذا التراكم متر و قمتر الجسد الواحد إذا اشتكى هو مقبض تدع له دائر الجسد للسهل والحمة وإن كان هذا القول الضغير يخاب الإنساقي مرتن الحقاق يتباقي الحم لكل جسد يفعل الإنسان فيه أصبحته تنوي جدة من جزء هذا من الأنشان لذلك على أن هذا الجزء جسمة واحدة جسمة واحدة إذا إذا تأثر بعضه إن شعر هذا في الكبد ككذاب ساعة المبنى ككذاب ساعة المتلمان جسمة واحدة قولت هذه الدخمة الى عابطة الحظيمة رابطة الايمان بينها التي لا تسابيها ولا تسابيها رابطة سنة حوالها ثم تعد ذلك وهذا كذلك من قصور اعتفاد اهل سنة الجماعة في ذات السنة التي ادرجتهم علماء اولاد في ذات قصور انهم يضلون الهداه في شهر الحينده من احيار الفريج منها ال عن يحمرون بالقطر عند الملا والسقري عند الرصا وخضها بضرب الثول واخر هذا الذي قاله شيخ الجام الذهبي ان هذا ينسى ولا في ولن يتفيده من شابده انتدر في هذا من منتدى عبده لن اعلمة الهدى في من جمعك لتاته واجتماحيني فاخر احتفاظك عن السنة والجماعة واني في طرف واحد وسبحينده ويقول في عقيدته ويرون مجابدة البدء والآتاء والصفرة والتخفرة والحجرة والتجدى ودخيان ودخيان ودخيان وهي في الشر ويقولنا تأخي الأذى وتأخي الغشرة وهذه كلها من الأحيان يدعونا إلى مكاريبها وا حين خواله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اطيب يا ايها المخضوب لاح الحق و في دنياك انت بعد المئه حاجه اخراج النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه وتعهد اهل السنه الجماعه ويرون ان وساره تدي اداء الشعائر المحرمه واقامتها في, في اوقاتها Ačiūktų mi gutudo filtruo 9-10-11, Principaliname laitimų judais ir už flats. ir maniandų sundinkų atevų postų إلهي بذلك من هذه الاحداث التكيد الكم ويقول خواق الفنا ابن محمد بن القهامي صاحب في بيان ان الحجه والراقي من راقته ذلك في السنه الخامسه والثلاثين احاديث السنه الخامسه يوجد رقم منقرض عليهم رضى الله هذه التواريخ للبيان ان له يقول هذا الإمام صرعا شيخ الهجاء البيضي من علي الرحمة الله يقول ان من مرهب الجنة والجماعة تكير هاته المسائل وبيانها وأنها من أصول محتردهم وأصول سلوكهم يأخذون بها سطر حيثا بداية مقام من المقارات العظيمة حيث الله تباقه وبحاله وا ساقه كلامه في الكلام ليس فقر وهو على احياء وهو على الله, الله فقر عنا طاعت الله بضع وعانه وفقر عنه مع قيل فقر عنه الفقر على الاحلام وله الله وما تظهر في الوضع هو الحق للنبخ هو الحق للنبخ بطلقه كله وعلا وطلق مستكا مع الذين ومحور ربهم لغذاتهم عشيين يومهم بمعنى اشبت مستكا مع هؤلاء اشبت مع هؤلاء والشتاهم موجه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولي القرن من بحثه من البحث. في واحد النسوك الكثير الواثل على الارض الامر بالصر طمع الله عز وجل به حتى المنتهي به خريره عليه الصلاة والكذب وقتر كما تقر ومن عزي من القصر وامر به كذا به اضرع مني كما امر به خيرك الأولين والآخرين يا إله الذين آمنوا اصدروا وطاطروا وراثوا وطعوا الله أمر الله جل وعد هذه الشباب أن بهذا الطاقة لأن الطاقة في حقيقة في أمره طاقة نتباقل كلما فضر الإيزام كلما عظم أجرسه واكتبع خطره حين الله صلى الله عليه وسلم الله إن وعد يتن يتن خلق من حين إلا بل إن الله كان صنة لي صنر في حلقه أن أشد الناس بداعك أشد الناس بداعك أشد الناس بداعك من الله سبحانه ويبقى للعب على أثر دين لأن الله قلت له عبارة لا يريد بشكل الناس أشكت الله قداما قد أفضل صنى اللذين عزيلا صنى اللذين عزيلا طاب عليه الصلاة والسلام وقال أكبر للنبي عليه الصلاة والسلام سواء العظيم وقال قد قول بسطر الله قدام سنية الدعوة سنة من قول سنة بانواحيها الاتذاء كنته بان طارق السنة بالاتذاء العظيم طارق السنة بالاتذاء العظيم كان المعالج فترة الموت ووطيبا الصم الشديدة يتيه الصحابة ان اترك من الله لتحقيق الهم عن جده من قبلها عليك. يقولها عليك فلا تخطيه ليك اتخذها ولا تلذب من حراك يتأذبون أحد أرحاب من حولك يا رحمه الله إذنك لك يوحبون واعتا سبيلا خاضناه اللي اوعقه ما يوعق وعاد رضي الله تعالى عنه قائل انا لك اتعالي من خاطر محمد الله عليه وسلم هذا الاجتماع التجاري الجوهين عشر كما يكتب وردت منك من محمد وعادا يتحفى من خطر دونك وعندما الله من موارا هذا الاجتماع من العظيم جاءت الجدلين من الثمامة لنخطف عليه يقول الله يدر ركي صلى الله يدر ركي صلى الله يخدم ربوراته جمد الله وينان يخذها بأسه وابدر نساء بأحمد اللعك في المطبع وابدر اشتاك في اجابة بل الله بأسهل شراحيه الموت شراحيه ولا امش في الحديث اضافه الكراهه لله من الذعاء كراهه او يخصحه او يعني يخص الله هذا بمكانته عند الله سبحانه وتعالى من الافعال ليس من الاحسان حتى فقط من أدعال الضبي جل وعلى من الأدعال أدعال يستقصد يتابع وعلى منه تقوى أقل وقصنا بإنه عليه الفضاء والجل وهو حق الخلق إلى الله جل وحد وعلى منه في المعانج لخريج الروح وقروج الروح إلى الأبدان نعم نسيت يا عمي لا ليه عاده القدم 32 جدي لا افصح او لنشاف فيها فاذا كان هذه النسب يمكن هذه المزيده يكفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله الله كل واحده لا يخف ولا يذل السراط الكرونية الكرونية انه يبتدى حبيبه منه احسابه ونمت دي ستر برمده ستره بمشي هذا الكرونية الذي كره به مجزمه على هذا من الطهر العظيم الذي يبتدى الكرونية الذي حيث به كرونية وإلامه على الكرونية سمي للصاطرين واحد باطن عدد اطلاف حديد السلام والسلام ومراكب الصقر او الواح الصقر السلام راكبها اعنفاد العلم وقال, وقال انت اعشى هذه المراكب واخدها هي الصقر على الطاقر هي الصقر على الطاقر لأن الانسان قد يطلل هذه الاصطراف عن محكم المحر تكون نفسه مو تبين لجانة الحور وإن كاكتن دون جبيرك على قد شاء الله ولكن قد يتوقع أبي الاسطلاع مجاهد المجد في طاعة المطار فكاد هذا النوع هو قعدة الجيح واقفع ثم يأتي بعدهم ثم بعدهم أرطبهم أنها يحكس الإنتام وإن معها من أن تقفرها جدا وأن تتبعها الهوى والشعر هذه النجين وإن تبعت هذا الشعر فإن الله كل رعدة منحها هذا السباح هذا السباح سباح الإيمان الدين والإيمان الإيمان الذي يسمح أو يكبع جماح هي الشعوة عبدالعين من. من غير من غير حيث الكثير منها ايه ان ينتبه لهذا قال انت في الديان هذه ان الحقيقة وحفة حفة حفة سنة بالمشارع النار بالشعوات حفة النار بالشعوات حفة النار ان الله شنى السماء لي الشهوات ان في سيده لا يدع اضحاقنا في الخوف الثاني والشرعي كان عاتق تكون سببا لهلاك في الدنيا وفي الاخره وهلاك الاخره لا شك انه لا شك, لا شك انه ضائع والإيمان الأخوة بها الصدق ومن أصدق الهوالك على الأحسان المغلومة بكل أدواحي بكل أمواحي يبت لكي كانت مالك يبت لكي مجرم يبت في أموك يبت لكي تهدي في ولكن بخير كل هذه الأدواح ان يحل حديث داخل حتى يقوى على اصبته الذي واجهه حافتي احيااتي قلت على الثبات الله وحالنا نحن هذا عند الواحد الذي وعد عظيم كما قال علي بن ابي طالب السلامه وإن أمره كله خير وليس هذا إلا المؤمن إن أبعاظه خيرا خير من فكان خيرا لك وإن أبعاظه صغره صغر فكان خيرا لك وفاست في التدار لهذه الأخلاق المؤمن أن الله جل وعلا جعلها مكفراته سعادة حقك افراد لتنمه مستلت انتان في بجانه بمعه من الأمراك ولأي من أدوار لتنمتلك ليس ادوارك قال العلماء يساركي هذا الوصف هذا السباح حتى يكون هذا السباح مكفر في من به ان من شرقة السباح اكثره من جمع وهذا الذي رجحه شيخ الاجاني الانترين على الراحمة الله اما مجبرة السباح مكفر في جمع ثم الصبر واحده وطفى بجمعه يزيده في الاجر الاخرى يعني هذا الهجاب الثقر هذا هذا ريادة الأجل جيل والموابس لا لا ناقل عدم يوقف الصابرون أجل هم جفت الشجم لا ناقل عليها ولهذا كابت من ذلك الوحي معاجد الوعد عظيم ولهذا لا يستطقف من قلعات المعطفة ولا يحق عار المقاة من مقامات العبودية الخنفية للعاجد الوعدات إلا الأسوار من الرجال إلا أكتاب الأنفية ومن جاءها على أجل هؤلاء في أجل الصدر لا منجي ولا تحله وصام من اخف سجاده صاد يا اهلا كيف لنجع البلاد يضيع لا تستطيع ان يجعل من صعب واجهت الشعب يتاند رفع على اعضاء الثوابت الشعب يستمد ان يقاتل بالثوابت الشرع وهذا الذي من يلا هو ربنا إلا الله يتسوها قابت من الشابعي أنها من آدم طوال الله وكلكم في هذه المكثورة العظيمة على كفر عدد آياتها إلا أنها من آدم طوال الله لو أن الله قال الشابعي ورحمة الله ما أنزل إلا هذه صورة المسلكة لكم كلها في القول كلها من الاصول الرفيعة اقرصوا واقع الحق الذي يجب ان يحاظر ليؤسي واقع الحق والعقل الا الخنساء وفي خفث الا الذي لا يعم وعمل الحق وتوافق الصدق حادي من حادي من العباد وقد وقد الكلام نصها حركه من علماء ما يا الدكتور فليم الله اتضح من قبل خالص في القاب الله خير عليه رحمه الله كلام قوي ومفصح في الجمهور من محاضراته وخطبه قلت ايه طريقه تشخي فيها طريقه تشخي الاجتماعي في امريكا ثم اه اه ادي الشعراء الطيب واحد من احلام هذه من الاعمال العظيمه احضر لها احلى الحياه حب بلا واجب عليك الحمد لله الكثير الزيال على ما نجيب امر الله تضغط لتحالك صغير وطاقه والعمر جسر في المجيب والعمر مقرد عن المجيب على عادي المراكب والتراجعة السلام المجينة رحا فأطلوا الحل في طراء انواعك والتجميع بها ثم باحت هذا يا هوى الجدعان يعني كيفهم وقاتري نقطه السحي صلاح اللامن لا يطمئن حاله الا ليله حجين امام الا خاطرا الا شاء كي سلام الحي والصح ونبيعه الحي والصح في, في فاذا كلمه طمع مغرور لوعده وانغصاب نعمه وشكر الفرح و الى كل لي الشكر قابل هاله لله لي الشكر قابل الشكر يبدا على باب القضاء الحفيظ والله الشكر كما عاد الله جل وعلا عليه بسبب نعمة للنحة وفي هذا يتمثل اليوم ليس من فرق بين الشكر والحمد الحمد السماء على الله كل موعدات أول وآخر بما يستحقون لأنه أهدف الحمد ينظر أن ينهج وهو المنهج لأن يقفل يقفل على الهي قطة نعم أما السكر فإنه ستعيد يقوم بالنعمة يقافل الناس الله جادي بسكر جياب الله لأنه السكر قدر يكون بالحر ويكون بالتا ويكون بالتا السكر التلقي لأنه يعتارك بحلب هل هذه لعل الله ليله وعلى عليه وعلى لا تشولا هيدا لأنه في انه اول ساعته اذا عرف هذا اشراقه بعد هو الذي يؤتي في ان ينحدر ضاعا ليه, ليه؟ على عقبه لسبب هذه النار او ليس جواب الشيء لتفاق الحق الجيد النعمة وضع الله من هذا الجيد دلدنا الله عنه في بيس أي وكان من من الضحاب الذي أعلمه من نبيه الله عليه الصلاة فحق الأبحاث هو من حق ألا وضع أمحار المجال برضي الله تعالى عنه و أهواء لأنه آه والله بكي إلا محيلك لأن الدلال الحلق الدلال سوكي سلاك كنت أنت قولة دول كل الولاد اللهم أعيني عن ذكرك و شكرك و حسن الله عندما وعنا ان يوقظك الله في من مكامن العبوديه ان تكون شاكرا لله عز وجل ان تكون شاكرا لله ولاه يطهرك من لا اكفر بالله ولا اعبد على احد من عباده بنعمه يشكره عليها ان الزائع حاسب بالضغط في هذا الشكر إذا كان عند الله لذا لأن الله جانتا في مقابل والنعم تريحاً بالنعم الشريف الشاكب يطريح الجامل الشريف الشاكب هو الذي حقق هذه من المراكب والمراكب من المراكب الشكر لله جند وعده يأثرت ان تلتجين هذا من معنة الله جند وعده عليه قوله يجب هذا في حلب وهذا تريد على حياة الطلبة وهذا تريد على, على النور الذي خطف بالله جل في خلط هذا الحق المؤمن بسبب على ربه جل وعلا هذا في حلنا مباسرة لك وقت به الى ثانية وعلا في بعد هذا الهد كمقابلها الملحة بالصدق والصلاة محفظة على قائل هذه المعاة ولا يكون تهدئ وتهدئ بغير بالشدق به الله ذل وعلى المنعن وذل ومسك المسركون يطرفون هذه الحبادات وهذه اهد الحبادات واعبد الحبادات لأما اهد الحبادات عبد الواحي السابق ومسك وهذه فيها دمو الله أبقى ومتهمها يطرف هذه الحبادة لذي الله الله القوي من مرخي يا اصبعي مشى يروح يده بالشبه لحالته اصبعي اكثر من منجوه يشرب شي ذكر الطعام ياخذ هذا الامر لا تاخذ هذا الامر اصابتي شياطين الين يا ايلي بذبح من العزله الاقوى عند الغروب هو الحق يقولها وافاجا ان ينعم كل هذا الحال راحم البحر يقع نفسه حتى ينبع من وحل ويغوص في هذا الحال ثم ياتي لهذا الوحش الذي هو في حكمه امره وتزعق النور بالله يشكر المولى حق المولى الاراضي الخضراء بالجوي والصالح بالجميع حياه بالله سبحانه في عالم كل هذا كان الشيخ بالله انه اعلى احلى جبهه اعظم الكبائر على العباد فيؤمن الشاكر يقابل ربي بشكر العبد لا الاثراء الشكر الكامل يحقق لنا وعدا وعما بنحفة رقبك تحكي ارى الله جل وعلا ليأت تحكي بنعم الله جل وعلا وليلزحر على المنزان اللي كان من باقي شكر الله لنحفة بنعم الله عليه ان يكون قرصية من هذه المنزان عزا اخواني ماذا من هذا الباقي ماذا ذات الاب اليه بصمع وخطم الضغور بعد النجاة الاب اليه بكارين الشيطات الاب اليه بقول يقول يقول ماذا ذات الاب اليه واستحدد بنعاد الله علي وآه انا انا انا فعليك وكذلك تحدد بنعاد الله بسم الوعداء هذا الحديث معاق وقعاق العبولية بهذا الاب اليه وعلى شوره كذلك في الجمال الشيء بسرع من الجوارش وإن كانت هذه النعمة خاصة بجانبها أو وإن كانت هذه النعمة خلص عند الآخر أن جوارشي أفضل ولكن يستمع بشكر الحدء لحضره بالموعداء وبحسير هذه الحمودية من الظهر الخالح الله ويشكره عليها بسائل جواب برائل جواب توابشي اذا فلسل الله جباره وتعالى اعملوا على دارود شكرا من حبابي السكر اعملوا آل على دارود شكرا اشكروا على نحنته عمل بيع الحمد والسكن في الجوارس يطلق بسرطة رحالة فيما يوضي من حمد الله قل له وعلم أعطاك نحنة السحر لسكنك على هذه النحنة أنك تحكم لحجبك أن هذا الرحيل ثم يلحظ بكامك للسلاة على ربك كتبارك اتحال وشتني لعديها ثم بعد الواتف بجواري شيئا ان تصحرها في من مردين ان تصحرها في بعض في احنا للجن في كل معروف ولا تصحر تصحرها في زينها وتبطيرها في زين هذا من الكتران لا الاجهة الشكر من الكفر لنعمة الذات الاجهة الشكر تاني جل وعد عليه رابط تعالى ان نؤمن انتجر لهذا القمر الحظيم دائما وعد ذات عقودية لله جل على كل حال في حال الطباء وفي حال الاطلاق سيحان كمئه وفي هذه المسائل الملحه وان الاثر قد اضطاف ليالمشله كان يحولها من حل بسبب هذا في الحسن يصل على الاعم في هذه الريحه عليها ولا من أول الله الله جلد واحدة. من الثالثين اكتناكم الله جلد وعلا لأنواح من المحف لأنواح من المحف صبر وقف هذا ذات الأكل صحابة يوم من الأياء إلا الله عليه وسلم يا رسول الله عبد الله رسول الله حقا قل الله أن يسرع فقال انكم دماثم ضد الحجيون انهم كان من قبلكم من تقربوا أستاذهم بما قريبا من حبيب لا يسطهم ذلك حمدين الله الشيئ في شكلة قليدهم هذا نبتل الله بظل وعلا به يقولوا على هذه القل يا امن الرسول لا احد الا الله وحده لا اعله على احاده لم يعلم والعظم من الله جل وعلا نعلم العلم ان الناس هذا العلم الذي يولد لا تصح الا في باع الله صدقا لا يكون بدعا لطلاعه ولا شيء دع انقول كما في هذا الكثير مما نذكر في هذا الامر لا يحق التسيب امر الله جل وعلا فاذكر هذه النعمه الى نخل عليكم ذكر هذه النعمه ثم قال رجل قال كان ال ال ال عند الحفاح يغضى لغضى الحفاح يغضى لغضى و الخضاري الخض و من احكام البناء من الخصور التي جحم الله عز وجل بها الحباب الله يحقق حتى حتى يقلن من قدر حيره حتى يقلن أنه ما قادر لن يقل يخده وأن ما قادره يقل يخده قال صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام قدره لمقرقه وقفه قدره ومقرقه لن يدد أن القسرين وحتى الإيمان الإنسان يتفرض لحظات الله وقدره عادي من جدا ووصف لحظات الله وقدره والعلمان هم حلامي سوف يخبرنا الحظات والقدر هل هو بمعنى واحد كما طابق ألا بعد؟ ولكنه علم ان انما جلي ما يريد الله قال ضمن هذا في الله هذا ليس حادث في الحلقات من الالفاظ التي كل واحد من الوقت يكون رح للعب انه هذا من التكليف صعبه جدا اسئله للمذين وهذا هذا يكون فالغلط الحاقه بمعنى عظيم الله لا اكبر الله جل وعلا احل الخلاء في تحريم وضع او ذنب يعني خطا ما قطع الله جل ووقع ما قطع الله تباع هذا اللي من حوقه هو الذي ما قطع الله جل وعدا ووقع وثاني ما قطع به الله جل وعدا الحكم به وقع هذا نعم وان القضاء والحضر والذي هو رقم للحرشات الشيئة والله كل وعدات السلامة في, في هذا البال الخلاف العظيم يعني الانتاح من المعرضة وطرقش الجانبين من اهمة اهم السنة اراض عديد المطأة لكما في المطائب الثالثة في المسائل التي تعقدت وشقت اهل السنه والجماعه جاء انها ادخلوها قائده هل العلماء من خروج الحكوم هل يثيق تند بها عنهم فوالله هم هم بهم اخطاء في هذا هل او من اخطاء من الجماعه على ان هذا ما عند اهل السنه اين هذا العقل يخط بين, بين قوة الله بين الحضاريه واخطاء شركه بين الذين هدموا جهاد هذه الامه كما ان تصطهم من الله صلى وبين الجوريه او ذولا لا تسلمون ان اهل الامر قوم واهلك يطلعه كمثل ريشة المعطبين لا قدرة له ولا جراجة ولا اصطار ولا اصطر يحلمون وهذا ما يتحدث كلا أصطر قيلا على باطل وعلى احتفاظ مخالف لاحتفاظ العملية الحق يا سنسيون ان الله جمعه تطلع مخاضر الحمال تطلع النسبق بخمسينة أي شيء دمعان وأنا الله جل وحدة وأنا الله تباركه بشكل هذا كله وحيد حمده وأنا الله تباركه بشكل ده هذا نحو جهازك الله جل وحدة ما يريد وأنا عدنا نحو جهازك هم إلا أن إعاطة الحق لا تحقيق عن حقات وعدم إتباع أن يخلق الله تباعه وعلى ومن تشغيله الله إلا أن نشاء الله فالإقنام بالغدر يتحقق بالإقناع بالأركان الأطباء لأقل الإقناع في حقاته والبطر فالوعد الله به بالحق أرغب وأن الله جل وعدا صادق كل شيء وأن الله جل وعدا صادق من حداثي نؤمن كذلك في الحداث وأن الله جل وعدا كل شيء حدثي في النوح المحفور قبل خلقين الخلاف أول ما صلع الله القناة قابل الحدث قابل ما سببا خلقاتك إلى يوم دي مصادير من سلاحك كله عظمت خالصنا ودارئنا جمع في أول حال من دواده التكيز أيما الإدرادة الكومية الأدعية وإن دواد الصالية سببا تداري الآن سنة الدماري الحلم وأن الله بن دواعنا حديث لا هو كائن لا كان ولا هو كائن وما سيكون إلا يوم القيام علم الله كبارة وكاوة هذه الحقيق هذه الأوكام والإيمان بها هو الذي حقق براعه على اليوم في هذا العظيم هو الذي زلل شؤون الاعداء الفريدون و ارضى الله تعالى نزل مجديه في كل ما هذا الحكم العظيم هذا هل القدر قدر اللحن هل حياته القدر الذي اتعبد الله جل وعدا بالإيمان المشي حيره وشدهه كل قوت عند الله تبارك وعلا الحديث هي لا تفت لا تفت لا تفت لا تفت لا تفت ولا تفت لا تفت لا تفت لا تفت ولا تفت لأنك نحتفلون اعتشاق الذي سيقتديك ان الليل حل الى حينه الى الحق والاله الواضح اله المنور لا اله الا الله يا الله تبارك وتعالى خارق كل شيء جزيلا سيئ الله قال دين الاسلام دين عليه احمد الله لا شك ان الله قد امنني يعني يحاول قدر الامكان واضح يعني دليل الشعارات لهذا في دروقات MAAJA سأن Harriet Harr medidas حديث عاده و Ran Could we intensive young standardized ويصنع تطويم وكذا حالة اليوم لا تحقيق المرادة فتعلم عن السلطين من أخلاقك وانا لا أفضل من دريد من شاء الله وكذا أشطائنا جميعا أخلاقنا بالدرجة في الدرجة قام عليه رحمة الله ويدهور إلى من أخلاقين ومحاديم رجع الخير مع عمر صلى الله عليه واله وسلم الله عليه وسلم حكم له من الايمان ما مدح خلق وهذا الزاد فاطمه عليه فاطمه الشموس الطريق الذي يبلغ قمه حي الايمان هذا ليس المنهي من اللها عن عقيدته بل هو من قال العلماء اي طريق لا سلام كما قال عليه رحمه الله ابراهيم السلام لرسولنا محمد الله عليه وعلى اله وصحبه الذي وقف في عرضه للوعد لا الله من غير على خلق حظه في هذه يقول هو عمين. يعوثني انما بالحقر انما بحثي ان تنمينا مكارما محلا وفي دوايا ان تنمينا فارحا محلا يعوث النبي صلى الله عليه وسلم تحب في تحقيق هذا القرى الحقيق بأخواره وأبحاظه وحقه من الخلق العظيم في حجمه وحرقه في حجمه وفي حاجه تدعى مع حرقه الناس وولده وإخوانه وقطاخه وجراغه تدعى عظمه مع الأفقاطين والأراضي مع الإخوانه ومع أحداثه كل هذا يبغيب هذا الجيد والعظيم ولا شك يا اهل الطريق شهاده امه القاهره المطحه خديجه رضي الله تعالى عنها لا لا نذكر يحيى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما بدا اليحيني علينا عليه الصلاه والسلام هذا يعطي هذا الحليم الحليم الوقت لما حكمت بالحداء فان جاءنا اكثر انتظار الصراخ ولم يقم الا الوادي رواق على ان يمكن مشعر من هذا وقعني خطرة شديدة لما أجع إلى أمي معاكش وأكثر عن لماذا أمي متعليش عاد دور الله صالحة يا كبابة صالحة إن العلم إنساء الله الله عليه وسلم يردنا وإليكم نحطه الحاج كان طور الله صارح إذا كان جوابه من الحق جوابه كله مجرد مجرد حالة القرارة السلام كماذا أكاد ما يواحد من نوع يرغى الأسوأ الجواح ساعدا طبقا ونأذى الله الى سماع ونجد بالنظار كما جماع هو العام الله ما اعلم كثيرا جدا في سجارة صدر الاخي كارك لا اي جماع اي جماع حكمة بحكمة عجل طادر من حكمة بحكمة الله. ما هو منه لا يفضل الشرح على هذه اصيغه على قولنا في تعبير الرحمن كله مرحله القراءه خبير بما ان كلامه الله والله جاء في كتابه ابدا صدق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 أولا ما تعانه الله في جديد بيحط نتأخلاق في شخص ما تنفي ما تنفي ما تنفي ما تنفي ما تنفي وكيف يحط نتأخلاق الله أبا الذي يحطي من كل خط الحمد لله الذي هذه الرحلات في نور الله جل وعلا وأدعوا لذكرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وكل رائع الا اعوذ بك من الضلاله ونسيون الكف المطاعره حسبي شيء من الله من طور سجو نتلقى ان تتطرعوا بهذا يعني ان تنجي هكذا ندر من هذا الدرس كمان المحرطة الحريم ومسكة في مناسبة ومسكة ومسكة ومسكة ان يكون المنصور يعني في سداد غروره سبحانه قويا لجميعا وتكون واعدا لما وحال سماع بهذا اليوم القادم الله العلي القدير ان ينفعنا بما انزلنا وان يوفقنا واهداهم لما يحبونه ويرضى وا الحمد لله اللهم نحمدك نستعينك ونستغفرك ونعوذ بك من الله وحفظنا بذكرك